وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم